بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرسور والبحر المسجور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 لَوْ هَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَأَكْلَهُمْ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَقَاهُم رَبّهُم م بَابَ الجَحيم كلُل وَشْرَبُ هَنِيأَ بِمَاكُ تُمْ تَعملون مَُّكينَ على صُرورٍ مَصْفُوفَ وَزَوجَنهُ بِحُور النَّين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 وَأَمْدَدْنَاهُ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا يَغِيرُونَ فِيهَا وَلَا تَكْسِيبٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ 117. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 118. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين 119. فمن وَقَالَ عَذَابَ ووقال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 قُلْتَ رَبِّ صُفٍّ فَإِنِّي مَعْكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَ بَل لَّا يؤمنون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 أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُ الْبَلَاءُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أَمْ يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْصُومٌ فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ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 وَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِذَا بَارَ النُّجُومُ